يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهر ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يوجد المجرم لو يفتدي من عذاب يوميذ ببنيه وصاحبته واقيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزلت الشوا تدعو من روا وتولى وجمع فروعا إن الإنسان خلق هلوعا إن خلق إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون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 والذين هم لضروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمالهم فَإِنَّهُمْ غير ملومين فمن ابترى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم ليمالاتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مصرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أي كل اذرئ منهم أن يدخل جنة نعيم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 يوم يخرجون من الأجداف فراعا كأنهم إلى نطب يوفضون خاشعة أبطارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون